قلت عمتلك ايه يوم ما خرجتلي وقلتلي انت تضاقل انت بتخني معيني كلامتك في التليفون وقلتليك انا جاي قلتلي انت ازاي جيت من غمر لحد هينا في ساعة هي ايه بتحبك بقى يا محمود يعني ايه ما تقول الكلمة دي عدت اي يعني واتحكت وعملها اصدر معانا على كلامنا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 انت ما بتبطرش رجل فيها انا بسعب اتكون سويا مش رجل فيش كلمة شوكس انا عمالتها لغاية ما, ما تزروقي خالص براحتك طالما انت متعصبة او كده ومش طيقه ومش عايزال يوم انظر هو هيريح خمسة واربعين يوم يا بنتي هياخد بعشين يوم وبكرة ماشي وبكرة را ماشي رايح الجيش الصبح وربني مش هيبقى في غربته وهيبقى النكد من كل حته لا يعمل حاجة انا ف... ابني ما لاطوش غلطان عشان لا لا لا تعرف كده ابني تهان في قلب بيتي مفيش ام يا بتشوف ابنها كده لا, لا انا سميره ما حد من اخواتك ترفع في وش الشيبشب او تلف عليه شوف انت عملت فيه ايه عملت ايه قلتلي انزلي لابوكي اصلا مش عايز اكلم مش عايز اتكلم معاه اصلا مش عايز اضي اراضي مش عايز اراضي وبتاع بتاعت ابوك انزلي اعملي لا, لا انا جبت سيره القواضي انت قلتلي هو انت قلتلي والله لما تشوف ايه؟ هنعمل ايه في, في في القواضي والمحاكم هتبقى تشوف انا قلتها لا استنى محمد مين قالها يا اميره بص يا محمود مش كنت ان ما ما بلاننا لينا في المحاكم ولا محمد, محمد أنا ولا محمد ولا يبتشي سيرة أنا ما يبتشي سيرة أنا حتى بقول أنا ما ليش ولا عايز أراضي هي أشد بها تبقي تشوف الأراضي والمحاكم أراضي أنا عمري ما ما لا لا لا لو تقعنا لو تقع أراضي ولا تقع محاكم ولا ما حتى أنا بقول لا أقدمك لو كنت غلطان في حاجة